فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَارٍ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلٍ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا سقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم, فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يُسَعِّرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِيَّاهُ إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رِيْبَ فِيهَا إذْ يَتَلاَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانَ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 ما لهم من دونه مُوالي من ولا يسرق في حكمه أحداً واتل ما أُوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ وَلِيَدْوُنَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعِمَنَّ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَبَعَهَا وَأَنْتَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَهُوَ كَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ زَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ, ويلبسون ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِثَّ متكيين فيها على الأراك نعمة السواب نعمة السواب وحسنات مرتفاة وضرب لهم مثلا الرجلين دعنا لأحدهما جنتين من أعناب وحثفناهما. وحففناهما بنخل ودعلنا بينهما زرع كلتا الجننتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفدرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيه هذه أبدات وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لا أجدن منها لا منها قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 هناك الولاية لله الحق هناك الولاية لله الحق هو خير سوابه وخير عقوباه والطربل لهم مثل الحياة الدنيا كما ها إن إنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مسفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضراً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ويوماً نسير الجبال ويوماً نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرهم ويوماً نسير الجبال وتر الأرض بارزة وَأَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ الْقَدِيدُ بُنَاكَ بَعْضَهُمْ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأوضع الكتاب وأوضع الكتاب واوضع الكتاب فترى البشر بين مسفقين بما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا بالهذا الكتاب يا ويلتنا بالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يا ويلتنا بان هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره لا يغادر صغيرته ولا كبيره الا احصاه وموضع الكتاب فترى المجربين مسفقيين فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُسْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُسْفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَصْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ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 وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب فَلَهُمْ مَوْعِدٌ لَهِيَ يَجِدُونَ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ وَتَلَكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمْ مَا ظَلَمُوا وَتَعَلَّنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْنُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَنْضِي حُكُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 فادوا اي يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وأم الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما، فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفر.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 وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا شدهما ويستخرج كنزهما رحمه ويستخرج كنزهما رحمه من ربك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 ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضل الشمس وجدها تطلع على قوم لم ندع لهم لم ندع لهم من دونها سترا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 فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فدمعناهم دمعة ونفخ في الصور فدمعناهم دمعة وعرضنا جهنم يومئذ لالكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في غطاء عذكري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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فاليعمل عمله صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فاليعمل